لا اله الا الله بدا بها حق وصواب كلمة من عالم الغيب ربك جابها لا إله إلا الله فضابة الصخر الصلاب أحمد المختار للخلد يسبق نابها ولا إله إلا الله الريح تشهد والسحاب والجبال الراسية كلها وهضابها ولا إله إلا الله أكبر سؤال اعظم جواب الرعود اصواتها والبروق اثوابها لا اله الا الله القاهر الفرد المهاب جابر العثرات معطي الكنوز اصحابها لا اله الا الله والكلام صدق متاب الحكم في سرها والهدى بهدابها لا اله الا الله تخضع لها كل الرقاب والله من حملها وجاي يسعابها ولا اله الا الله ترجح بميزان الثواب بس ما ولا رض بحجارها وترابها لا اله الا الله حصن من الشرك الكذاب ما تمس النار من جاه في جلبابها لا اله الا الله ذخر الولي يوم الحساب يوم تدن الشمس والكرب ببعض اسبابها ولا إله إلا الله جمال خبر واكمل نصاب تشرح الخطر وهي مفزع الذنابها ولا إله إلا الله ننسج بها حسن الثياب هي نشيد المجد والنور من محرابها ولا إله إلا الله فكر الرقاب وتل الخلق بحسابها لا إله إلا الله يفتح لها سبعين باب.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 وكنا من كرمه مظلما سردابها ما ذكري ملاذ ولا دونك حجاب يرتجيك الخلق عدوانها واحبابها فالقى الاصبح باني السما مرسي الهضاب عالم الاسرار هازم جميع احزابها محيي الميت مبيد الجيوش اهل الخراب اسر الجبار جابر كسير طنابها مغني المحتاج مشبع هل المخلب ونوياه من ويا جميع كرابها كراب حي يا قيوم انا باسالك بام الكتاب حاجه فيك من القلب وانت درابها اعفو عنا يا مجير النبي من العذاب اعفو محمد فهو اصابها انا عبدك وانت بالخير تبدا والثواب رحمتك تسبق عذابك تبشرنا بها اسالك باسمك ووجهي لمجدك فالتراب الملوك بجندها سلمت برقاك أنت يا رحمن من رحمتك كشف العذاب أنت تجينبك وغيرك نصب حجابها السلاطين المهابة هباب فيها باب كلهم في قبضتك لو علت بشنابها ما عليهم من البشر لو بنت فوق السحاب دود فقر يحطم الموت ركنك بابها نسألك بسمائك الغر والوصف المهاب بل وتحوى الخواتيم كم نقربها نسألك بحرف كتاب اي والله من كتاب بس و الرجال زهاب اهل و السبع في شرحها فصل الخطاب وسوره الاخلاص يا ربنا عذنابها و نسألك بالاسم العظام وبه كشف المصاب الكرسي وكم قال بنتهجابها تغفر الزلة وتفتح لنا للخلد باب وحمنا من نار كل مو وعقابها والله اني بالخجل مثل محمو من جيت بالتكسير والذام بنفس عامها لكن ان العبد لا ما رجع بعد الغياب يغتف كل شردة بعد طول غيابها من أنا حتى مدحه من تراب في تراب جوده الواسع رفعني على مرقابها أتوسل بالشهادة وهي راس الذهب واعترف بذنوب عبد وناكس, وناكس, وناكس من شكر ولا كفر ما يزيد الملكنا ما يزيد الله مستغني عن الكله وهابها الخليقه في موازين تقدر ذباب والله ما تنقص من الملك وزن ذبابها كلهم ريشه بعوضه على نسمتها باب الله كم من جمجمه حنطت بترابها دمر الاملاك وكنوزها صارت نهر للبل بغين حط الفنا قصابها الله, الله كم فرعون حطه على راس الحرام الله, الله, الله, الله كم جبان دقر وتدبط نابها الله كم من راس طغى وتجرت الكلاب الله كم من دولة جات ولا يدرابها الله كم من قايد في البرايا وهاب. صار زاد الدود سلابها وهابها لا تقول هذا عظيم وذا حضر جناب العظيم الله يكفي البشر مصابها كل ما تبصر من الباشا وتهل القبار. القبار مثل دود القز سمال فناب ثيابها من غباهم علم الدفن قابل الغب. وانتزل هدهد البلقيس في محرابها وسد مارب في سبا جد فاره في الخراب ونامسه في راس نمو دسال العابها شف ثمود البغي ماتو بناقه في شراب وارثون بالحمامه <تصفيق> يرد اعرابها وقوم نوح كالضفادع بطفل نعوفها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 اب العيال زر مقابرهم تلقوا ما قد غناها